بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يحشى أنزلا خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى عَن أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ يَا أَهْلَ الْقُرَىٰ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتيكم. لا لي أتيكم هذا طلش أو عيد على النار هذا فلما أتاه بي يا موسى إن أنا رتب خبر لعن عليك إنك بالوادي مقدش و أنا لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة عادية أكاد فيها تجزى كل نفسي بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك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 آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرا إذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وَجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي يَرَوْنَ أَخِي مُشْدَدٌ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي اثْنَيْنِ شَبَحَكَ كَثِيرًا وَنَذَرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا صِرَاطًا قَالَ قَدْ جِئْتُ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكدفيه في التابوت فاكدفيه في اليم فليرقه اليم بالساحر فليرقه اليم بالساحر يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محكة مني ولتسمع على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 وَصَنَاعَتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى وَعَلَى رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالُوا لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِبْهُمْ طَجِئْنَا آخِرَةً مِنْهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن يَكْفُرُ وَيَتَوَلَّى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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِّنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ولقد أريناه آياتنا كلها فتذر أذان قال جاءتنا لسخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعداً نفلكه فجعل بيننا وبينك موعداً نفلكه ولا أنت مكان نحوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع فيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم أسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران مريدان أن يفرجاكم من أرضكم بشحرهما ويذهبا بقريبتكم المثلى فاجمعوا فيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وعنب الألق فإذا حبالهم وعصيهم يطيل إليه من سحره أنها تسعى فعوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي تساحبك إنما صنعوا فيد ساحر ولا يتبح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدين قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آدم لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من كلافين ولا في جذوع النخل ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذراً وأقوى قالوا لا على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا تقضي ما أن تقاضي إنما تبغي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير معبقى إنه من يأترى فهو مجرما فإن له جهنم لا يبوت فيها ولا يحيى ومن يأترى مؤمنا إن قد أمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم يا غشيهم أضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل فتنجيناكم من عدونكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من قيدات ما رجلناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا كم وما أعجلك عن قومك يا قالهم هم أولاق على أثره وعجلت إليك ربي فارضا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الشامرين فرجع موسى إلى قومه رضبان أشفان قال يا قوم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم عزا حسنا قال عليكم العهد فَطَالَ عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ما حملنا من زينة القوم فقذفناها فكذلك فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا ها إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به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 قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله قال فما خطبك يا سامري قال بشرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولتني درسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساج وإن لك موعدا لن تخلفه وأنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاففا لنحرقنه لنحرقنه ثم لنشفنه في اليم نشتى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوما فقف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إن لبهتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أنفلهم طريقة إن لبهتم إلا يوما ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نصفا يذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد صاد من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو من فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى واشلس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الفلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورد الجن وعصى آدم رفه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا وعلى بقى منها جميعا لبعضكم من لبعض عدل فإما يأذين لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 وَكَلَّا لِكَنَّكَ زِيِّمَنَ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنِ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالعذابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْطَأٌ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَشَاقِنِهِمْ إِنَّ في ذلك لآيات ولولا فلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك فرزقا نحن نرزقك والعافبة للتكوى وقالوا لولا يعطينا بآية أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربس فتربسوه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن